أوَبِاللَّهِ النَّشْرِ الْفَانِ الْوَجِيْدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِيرٌ لقد خلقنا الإنسان في كبن أيحسب لن يقدر عليه أحد يقول أهلتما احسنو ان لم يره احسنو <تصفيق>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 سبع انل Okay. 순یدان ممانрост فكركم بالبن او الاضعا في يوم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشامة عليهم نار <تصفيق> بسم الله الرحمن خد خلقنن انسان في احسن تقویم <تصفح> بس... بن... قال الالذار في أحسن دم ثم ردناه فلسا لَّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ الله بأحكم حا فما يكون كتابك بذنبي لنستن الله بك كامل خلق الإنسان من عقق يقرر يقرر يقرر, يقرر وربك الأكرر الذي علم بالخلم الذي علم من علم الإنسان ما لم يعلم اغراق باسم